لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال إذ يوحي ربك الم واعلموا أن الله شديد العطاء واذكروا إذا تم قليل مستقف. موسیقی إذ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي في قَلِيلًا وَلَو أَرَاكُم كَثِيرًا لَّفَشِئْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ الله إِنَّهُ عَلِيمٌ مُّقْتَدِرٌ وَإِذ يُرِيكُمُ اللَّهُ بِالتَّقْوَى فَتَطْمَئِنُّوٓا إِلَيْهِ وَإِن تُطِعْهُ وَتَتَّقِهِ فَمَا يَفْعَلْ بِكُمْ ماوامر كان مفعولا والى الله توجعون يا ايها الذين امنوا اذا نقيتم في اتا واذكروا الله وك الملافظون موسیقی فی ما قصد pat